وارشدنا وهدنا وحفظ إلينا الإيمان وكره إلينا السفر والسفر والأسيان وجعلنا نراشدون أيامك أجل منهنا في كل مكان من الأرض الإسلام وبعد أن قضي شعائر صلاة راشاء من رحالة مسجد الحمد محمد فرج بحدائه القبة محافظة القاهرة وجلس الإخوة الحاضرون هنا في هذه الساحة المباركة ليشهد معنا الحسب القرآني الذي تقيمه إذاعة القرآن الكريم أحياء لذكر قارئ من رواد القرآن الكريم هو الشيخ علي حزين رحمه الله تعالى وقد استضافت القرامج القرآنية الخارجية من قراء الإجاعة لإحياء هذا الحفل القرآني الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ عبدالغاسم محمد عبدالصمب الشيخ محمد محمود القبلاوي أيها لفظة المؤمنون ونستهل هذا الحفل القرآني الكريم بجلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتليها علينا الفاروق الشيخ محمد محمود قطب رحمه الله من اللب الشيخ محمد go go go <laughs> . <laughs> تَذَكَّرُوا مُنْذُ or through <laughs> her قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا dan 'alaina ya تتكلها كل ذكر وري طاق عدل كثير نطير بنا بنا هو سبحان وَلَقَدْ كَتَبنا عَلَى الظّقُورِ رَبُّكُمْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ La balagah taong We are ولقد كتبنا في الزبور من ضغط في العلم من love. له في قمه الا الله ما نساعدنا خيرا ترى رب بالحق دقق وربنا رحمن ما صفور صدق الله العظيم كذا ايها الاخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلالة القرآنية لنا تيسر من ايات الله البينات تلاها علينا القارق الشيخ محمد محمود الصدلوي في بداية هذا الحفل القرآني الذي تقيمه تجاعة القرآن الكريم احياء لذكرى المرحوم الشيخ علي حزين وننقله لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الحاج محمد روي بحدائق القرباء محافظة القاهرة ايها الاخوه المؤمنين ونعيش الان في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من ايات الله البينات الرحمن والودود يا رب العالمين لا تنسينا يا رب العالمين لا تنسينا يا Oh. Mm -hmm. Amen.